قصة الخشب العجيبة بصوت ريهام حمدي كان في من كان قبلنا رجل أراد أن يقترض من رجل آخر ألف دينار لمدة شهر ليتجر فيها فقال الرجل ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا. فرضي وقال صدقت كفى بالله كفيلا ودفع إليه الألف دينار خرج الرجل بتجارته فركب في البحر وباع فربح أصنافا كثيرة لما حل الأجل صر ألف دينار وجاء ليركب في البحر ليوفي الغرض فلم يجد سفينة انتظر أياما فلم تأتي سفينة حزن لذلك كثيراً, كثيرا وجاء بخشبة فنقرها وفرغ داخلها ووضع فيها الألف دينار ومعها ورقة كتب عليها اللهم إنك تعلم اني اقترضت من فلان ألف دينار لشهر وقد حل الأجل ولم أجد سفينة وأنه كان قد طلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك كفيلا فأوصلها إليه بلطفك يا ربي وسد عليها بالزفت وتقذفتها الأمواج ثم رماها في البحر تقاذفتها الأمواك حتى أوصلتها إلى بلد المقرض وكان قد خرج إلى الساحل ينتظر مجيء الرجل لوفاء دينه فرأى هذه الخشبة قال في نفسه أخذه حطبة للبيت ننتفع به فلما كسرها وجد فيها الألف دينار ثم إن الرجل المقترض وجد السفينة فركبها ومعه ألف دينار يظن أن الخشبة قد ضعت فلما وصل قدم إلى صاحبه القرض واعتذر عن تأخيره بعدم تيصر سفينة تحمله حتى هذا اليوم قال المقرض: قد قضى الله عنك وقص عليه قصة الخشب التي أخذها حطبا لبيته فلما كسرها وجد الدنانير ومعها البطاقة هكذا من أخذ أموال الناس يريد أداءها يسر الله له وأدها عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلافه الله عز وجل